وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرالعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُمُ وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 أَبُنَّ أَدِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُونَ قُلْ أَنَّ دِعْوَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُنَا وَلَا يَظْهُرُنَا وَنُرْدُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَى اللَّهُ كَالَّذِي أَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٌ حِيرَانٌ لَهُ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 فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْسَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ